إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما غير بعيد فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَظْرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الْمَدِينَةَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها لا ضرأ تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء أتقلها كذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكننا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح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 أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 وَأَنزَلنا لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا, فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ الله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 وجعل لها رواصية وجعل بين البحرين حاجزا أئلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم يجيب المضطر إذا دعا أم يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشترون أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُمْ عَلَىٰ اللَّهِ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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إن إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللو مدبرين وما أنبت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّزْعَنُونَ